ونبئهم أن الماء فتمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا واحدة فكانوا كهشيم المحتضت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راغدوه عن 113. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 114. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستفر 115. فذوقوا عذابي ونذر 116. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ولقر جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاظكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزهر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 وكم استفق <تصفيق> كل شيء خلقناه بقدر